ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن إمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بأداه إلى يوم الدين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 أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر في سفر فآواهم المبيت إلى غار ثلاثة من الرجال من هم الله أعلم انطلقوا في يوم من الأيام متى الله أعلم في سفر من الأسفار ما هو؟ الله أعلم فأواهم المبيت إلى غار ما هو الغار وأين يوجد؟ الله أعلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله كل هذه التفصيلات وكل هذه التفريعات التي لا تجدي شيئا وإنما يريد النبي في لحظةٍ أن يدخل إلى القصة مربيًا أصحابه معلِّمًا لهم فليست هذه الأمور بالمهمة ولكن المهم هو المغزى والغرض الذي من أجله ساق النبي صلى الله عليه وسلم قصة هؤلاء الثلاثة الذين آواهم المبيت في يومٍ من الأيام إلى الغار يسيرون لطلب الرزق أو السياحة أو زيارة إخوانٍ لهم وبينما هم في الطريق إذ تغير الجو وبدأت الأمطار وعصفت الرياح فقالوا نبيت في هذا الغار ثم نستأنف سيرنا في الغد فلما دخلوا إلى الغار يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم فهبطت من على ذلك الجبل صخرة عظيمة مما ينزل من خشية الله سبحانه وتعالى فجاءت عند فم الغار وأغلقت باب الغار وأصبح هؤلاء الثلاثة محبوسين في ذلك الغار لا من لهم ولا من جاء الله سبحانه وتعالى فلجاوا الى الله ومن يلجا الى الله يعلمه الله واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى فلجاوا الى الله فقال بعضهم لبعض لا منجا لنا ولا مخرج لنا من هذه الازمه الا الله سبحانه وتعالى عندما تلجا الى الله وتعود إليه سبحانه وتعالى فهذه هي علامة المحبة كلنا يدعي حبا لله ولكن عند التمحيص وعند الابتلاء يظهر أننا معظمنا وليس جميعنا قد يكون كاذبا في هذه الدعوة دعوة انه محب لله ولذلك اذا اردت ان تعلم مقدار الله عندك فانظر الى حالك هل يكون الله عند بالك عند نومك وعند استيقاظك وعند مصيبتك وعند فرحك اذا كان الله هو من يكون في بالك عند نومك عندما تنام على شقك الأيمن وتقول باسمك اللهم أموت وأحيا اللهم إن أخذت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك اللهم أموت وأحيا عندما تقول هذه الأذكار اللهم إني وضعت جنبي في هذه وأسلمت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة منك وإليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك عندما تقول هذه الكلمات قبل نومك اعلم أنك محب لله وعندما تستيقظ أول ما ما تتفتق به افكارك وياتي على ذهنك وقلبك هو الله عندما تستيقظ ماذا تقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور اللهم لك الحمد الحمد لله الذي رد الي روحي واذن لي بذكره عندما تقول ذلك اول ما تصحى لا تفكر في الإفطار في العمل في مصيبة توقعها بأهلك وجيرانك لا ولكن يكون الله أول من تفكر به سبحانه وتعالى وعند الشدة والمصيبة سحيت من الصبح لجيت حرارتك أربعين ها تجوم بسرعة أعطوني الدواء أريد الرشدة أريد الطبيب أريد الصيدلية وأين الله؟ اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقماً اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشفي يا رب العالمين تضرع إلى الله توسل إلى الله وعند فرحك عندما يأتيك النجاح أو يأتيك مال لا تقل بجهدي وشطارتي فقرونها قال هذا إنما أوتيته عن علم إيه؟ على علم عندي لا قل بفضل الله الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني هذا اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر وإن كان بك طاقة تسجد شاكرا لله رب العالمين عندها تكون محباً حقيقياً لله رب العالمين فهؤلاء الثلاثة اتفقوا جميعاً أنه لا منجى ولا مخرج انقطعت الحيل والأسباب فالصخرة عظيمة جدا لا يستطيعون دفعها ولا يستطيعون تحريكها ولا يستطيعون الخروج من أي مكان من هذا الغار إلا إذا كان الله معهم وفعلا. خلاص نقول كده خلاص لا كل واحد منا يتوسل إلى الله بعمل صالح قام به لوجه الله يبقى عمل تكون مخلص فيه تشكر فيه الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب أنا ما فعلت هذا العمل إلا ابتغاء وجهك ولذلك هم توسلوا إلى الله بالعمل الصالح والتوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع فمن التوسل المشروع أن تتوسل بأسماء الله وصفاته فينا من يحفظ اسماء الله الحسنة ولكنه لا يحسن استعمالها الله سبحانه وتعالى هو العظيم فتقول يا الله يا عظيم يا كريم أكرمني يا غني أغنني من فضلك يا رحيم ارحمني يا رؤوف ارفع عني هكذا. هكذا تقول وتتعامل مع اسماء الله الحسنة تتوسل إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى رقم اثنين تتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي تقوم به تصلي ثم تدعو تعمل البر والتقوى ثم تقول يا رب تقبل مني وأعطني ما أريد هؤلاء الثلاثة توسلوا الى الله بصالح الاعمال فالاول قال يا رب اني كان لي والدين اب وام فهيتوسل الى الله ببر الوالدين ايه قصة هذا الرجل يقول في يوم من الايام وهذه عادة هذا الرجل منذ ان وتحمل المسئولية لا يخرج بأغنامه يرعى ثم يحلبها في المساء إلا ويسقي أباه وأمه أولا دي عدته كل يوم يعمل كده ولكن في يوم من الأيام يقول يا رب في يوم من الأيام بعدت بي الأشجار المرعى طالبي فتأخرت بالغنم فلم آتي إلا متأخرا وحلبت هذا الغبوق الغبوق هو لبن المساء أما الصبوح هو لبن الصباح فيقول فحلبت الغبوق ثم ذهبت به إلى أبي وأمي اسمع يا أخ الفاضل اسمع أيها المسلم يا من يقول لك الله في كتابه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اسمع أيها المسلم اعلم أنك لو حفظت القرآن وكنت من أهل الجهاد في سبيل الله ومن الأئمة الأعلام ومن المحافظين على الصلاة وممن تقطعت أكبادهم بفضل الصيام فإنك لن تدخل الجنة إن لم يرضى عنك أبوك وأمك مهما تعمل مهما تعمل اعمل إفرحتك اعلم أنهما هما بابك إلى الله بابك إلى الجنة هما طريقك إلى رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رب أتيت متأخرا بالشراب فوجدتهما قد ناما يعمل إيه؟ يقول فما أحببت كرهت أن يشرب قبلهما أحد دي عادة فيا لا أقدم لا زوجة ولا ولد ولا أي حد على أبوي وأمي أبوي وأمي يقولي شيء أعلى شيء ولذلك وقفت بالإناء على رأسهما لا أوقظهما خاف أنه هو يجلج منامهم لكن إحنا فينا اللي بيشغط واللي بينتر واللي بيشتم واللي بيسب واللي بيضرب حسبنا الله ونعم الوكيل اعلم أنك لست على سبيل الله ولا على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهما تتوسل من وسيلة فإنك لن تدخل الجنة أبدا اسمع الكلام طيب وقف بهذا الإناء وأبوه أم نيمين وأطفال الصغار يتضاغون تحت قدمي. يبكون من الجوع. يريدون أن يشربوا وهو لا يسقي أحدا قبل أبيه وقبل أمه طيب ما يصحيهم يا عم الشيخ لا ده وصل درجة من الأدم والاحترام والتقدير ان هو لا ينغص عليهما نومه طيب يشرب لعيال ويخلي الأبو الأمه لما يصحوا لا عدت وطريقت أنه أقسم أنه لن يقدم عليهما لا ولدا ولا زوجة ولا أحدا من الناس أجمعين حتى انشق عمود الفجر فقام فشرب ثم سقى أطفاله فيقول فاللهم إن كنت تعلم أنني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرِّج عنا ما نحن فيه الله على الطاعة والبر وتخيل نفسك لو أنت الرابع مع هؤلاء ودلوقت أنت في أزمة وفي ضائقة حتقول لربك إيه إيه العمل الذي ترجوه في هذه الحياة عندك عشرين تلاتين سبعين مئة سنة ايه العمل اللي ممكن تقول يا رب لو كنت عملته عشان وجهك وخالص ليك فرج عني ارفع عني اشفيني اهديلي ولادي يا رب العمل دوت انا بتقرب اليك بيه ايه العمل ايه الاعمال اللي احنا قدمناها لله رب العالمين ولذلك الاب والام في هذه الحادثة لم يتوسل بالبر نفسه ولكن توسل لم يتوسل بالبر نفسه ولكن توسل بالإخلاص في البر لأن فيناك ناس كتير بالكشين بيعمل نفسه أنه هو بار بأبيه وأمه وهو في الحجيجة غرض أنه هم حيميزوه في الورث شوية ده أنا بار بأبويا وأمي ليه؟ علشان لما الناس تشوفني تقول الله ما شاء الله عليه بار بابي وامي ده انا بار بابي وامي ليه علشان عيالي يعملوا فيا اللي انا عم... لا ده كله مش لوجه الله برك لابوك ولامك خالص لوجه الله حتى لو حتفضل اولادك وزوجتك والناس جميعا وتفضل ابوك وامك حتى على نفسك وان جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم تخيل ربنا اللي بيقول وقضى ربك الله تعبد الله وبالوالدين إحسانة بعدها مباشرة لأن حق الوالدين بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيقول لك حتى أبوك لأ وأمك حتى لو في قصاد ربنا وجلولك ما تسمعش كلام ربنا وإن جاهداك على أن تشرك بيه أن تشرك بالله ما ليس لك به علم تعمل ايه? تضربهم? تشتمهم? ده في بعض الشباب بمجرد ما يجراله اية ولا حديث ويحس ان نفسه شيخ كده يروح البيت يلاقي ابوه بيسمع مسلسل ولا ما بتسمع اغنية ممكن يكسر التلفزيون في اجراسهم يا كافر يا مجرمين يا اولاد. ال... يا اخي بقول لك لو جلو لك اشرك بالله تطعهما اه ما تسمعش كلامهم لا طاعة اللي مخلوق في معصيات الخلق وعلى الرغم من كده وصاحبهما في الدنيا معروفة. لو دخلت على بوك وقلت له يا مجرم يا فاسق يا اللي بتعمل كزا وكزا عمره ما حيسمع لك. وحيكرهك. ويكره الدين والالتزام اللي انت ملتزمه. ويحفظ ويكره القرآن اللي انت بتحفظه. ويكره ويكره سنة النبي اللي انت ماشي وراها. هيكره كل حاجة. انت بتعلم الدين وبتشتمه بتعلم الدين ومش نجدره لكن تخيل ان انت لو بتقرأ القرآن وبتقرأ الحديث والصبح لاجي الجلبية مكوية والجزمة متلمعة وتشله الشنطة وتنزله وتبوس على ايده ساعتها يقول اه يبقى الولد ده تتعلم الدين فاصبح طائعا فيحبب الناس كلهم في الدين لان انت صورة للدين انت صورة للالتزام انت صورة لقال الله قال الرسول فقال يا رب اذا كنت عملت الكلام ده واتمخلصا لوجهك واتبع سبيل من اناب اليه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب من مين الذي أناب إلى الله؟ سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم على الرغم أن كان أبو آزر مش كافر طاغوت من التواغيط الذين يصنعون الأصنام ويدعون الناس لعبادتها ويريد من ابنها أن يكون مثله أن يكون مثله في صناعة الأصنام لكي يعبدها الناس وعلى الرغم من ذلك اسمع اسمع إلى الأدب تعلم من القرآن يا أبتي يا أبتي, يا أبتي, يا أبتي. وفي الآخر لإن لم تنتهي يا إبراهيم لأرج منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي على الرغم من ده كله برضو مؤذن محترم ففرج عنا ما نحن فيه فانزاحت الصخرة مقدارا رأوا فيه السماء الله الموضوع ما شاء الله لا احنا كده ماشينا على الطريق الصحيح الثاني يتكلم والتالت يتكلم ولذلك ليه الصخرة مش انزاحة من اول واحد لا حكمة بالغة من رب العالمين انه يريد ان يتكلم الجميع وان تقول لو كنت معهم لا انتظروا الاول فيقول او الثاني فيقول بل الجميع سيقولون حتى ينجو الجميع انت حتنجو بايه العمل الذي نرجوه عند الله سبحانه وتعالى فانزحت الصخرة قليلا بحيث يرون السماء يدخل الضوء يدخل الهواء عندهم امل في الحياة ما شاء الله الله سبحانه وتعالى فتح لهم بابا للامل ولكن لا يستطيعون الخروج حتى هذه اللحظة فجاء الثاني وقال يا رب ارجع عمل عندي بجأ افضل عمل عندي وخلي بالك خلي بالك كلنا ممكن نجعل الوجع دي الرايل ده اما كان صالحا والصالحون ليسوا معصومين مش معنى ان انت بتصلي وبالصوم او انا بصلي وبقول قال الله وقال الرسول وبخطب لكم الجمعة معناها ان انا معصوم ما بغلطش لا بغلط ولذلك اياك ان تحتخر انسانا لذنب فعله ليه لان هو ممكن الذنب ده يوريسه الظلم والانكسار لله رب العالمين والطاعة اللي انت بتعملها تورثك العجب والكبر فتروح النار وهو يروح الجنة ممكن انت لما تبتلى وكلنا مبتلى كلنا مبتلى وكل بني آدم خطاء لما هو كان في الزن كان ممكن جلبه مكسور وخايف من الله لكن انت ممكن تتحط في الموقف ده وانا اتحط فيه ابقى متجرق على الله فاموت على الزنب فاروح في ستين دهية. اما هذا المزنب عندما يخاف من الله ويتوب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ويرجع الى الله ربنا يبدل له سيئاته حسنات سيئاته حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يبقى الولد دي وقت كان صالح ولكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلا بالعشق بالحب المحرم بيقول كان ليا بنت عمي وكنت بحبها أحب ما يحب الرجل امرأة على وجه الأرض في روايات بتقول إن هي كانت متزوجة وهذا هو الصحيح لأنها لو كانت غير متزوجة كان استطاع إنها يتزوج بيها وهذه هي المصيبة التي نعاني منها جميعا وممكن عن جهل أو طيبة أو هطل ممكن اللي هو الاختلاط اللي موجود بنت عمي عم الشيخ بنت خالتي عادي يا عم الشيخ ده جارتي يا عم الشيخ ايه المشكلة حذركم نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله الحم الحم يعني قريب الزوج أخو جوزي يا عم الشيخ يعني اني لما اخويا يدخل امراتي مش توجف وتسلم عليه وتجاب له وتروح به ده ممكن بتبوسه يا عم الشيخ عادي يا عم الشيخ انت نيتك مش حلو يا عم الشيخ داني امي لو امراتي مش جابلت اخويا وبست على ايده وبست وبسته على خده تتطردني من البيت ماشي يا اخوي امشي وراء امك يا ابن امك لكن تمشي وراء ربنا وراء كلام النبي لا. اياكم والدخول على النساء. يا رسول الله ارأيت الحم. قال الحم والموت. اتخاف على امراتك وتخاف على بناتك من دخول هؤلاء الاقارب. لكن اختلاقت تجعد ويضحك ويهزر وهي يتهزر وهو يهزر. وجارتي طولت من يرايح جاي عمالة لطش فيها وهي تكلمني وانا كلمة. جلة اذب. حرام. الشيطان بياخدنا لطريق الغواية. خطوات الشيطان متعددة. فانت ما تقولش انا ملاك. لا ده النبي هو اللي حزرنا من الكلام دوت. النبي اللي حزرنا. هيب. ما ينفعش. فراري اللي بنت عمي حبتها حب. لا. طي يا عمي هو الحب حرام ولا ايه? اي حب? انت ما خلقت الا لتحب الله. انت. ايها العبد. انا ايها العبد. ما خلقته الا لأحب الله. طب يا عام الشيخ احب ابويا وحب امي وامراتي وعيالي. اتحبهم بحبك لله لان ربنا امرك ان انت تحبهم. لكن ربنا امرك ان انت تحب زميلتك في الشغل ولا صاحبتك في المدرسة. عام الشيخ مني هتجوزها. طب ايه جاب حب لزواج. ما انت عايش في خد ابوك وروح. يا عم الشيخ ما لازم يبقى فيه علاقة ونتعرف على بعض الاول ونعيش الحياة بقى انت, انت هم كل صحابة جون كده معقدين خلاص يا عم احنا اسفين اللي انت عايز تعمله اعمله انت حر لكن اعلم ان كل كلمة وكل نظرة وكل ابتسامة بينك وبينها قبل ان تعقد عليها حرار احنا مش متشددين ده كلام رب العالمين. وكلام النبي الامين. انت, انت مسلم اسمع كلامهم. انت مسلم. لكن ان انت تنظر لها بس يوم ما تروح تخطبها. واجفل الباب. طب يا عم الشيك مش اقعد طولة الليلة حاكي. و... لا يا حبيبي. لا يا ابو. تحاكي لما تجي لك بيتك. ابعد الليل والنهار براحتك. حاكي ليل ونهار. لكن طولة ما هي في بيت ابوها ايلك النظرة. نظرة واحدة. غير كده لا مش عاجبك انت حر هو ده الدين انت عايز تبا مسلم على مزالك ابراحتك فبقول احببتها كما لا يحب احدا رجلا ثم راودتها عن نفسها امرأة متزوجة يراودها عن نفسها فامتنعت واحتجبت بحجاب من الله خفت من ربنا سبحانه وتعالى وردته اكثر من مرة الى ان مرت الأيام ووقعت في, في ضيق وشدة شديدة وذهبت إليه تستقرضه مالا قالت له أنا عايزة مئة دينار قال لها مئة ومش عايزهم تاني ولكن تمكنيني من نفسك ده عمد هو ده شرطي يلا توكل على الله هو ده شرط فمكنته من نفسها حتى إذا جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته وقالت اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتمة الا بحقها اي بالزواج بالطريق الشرعي شوف لك واحدة تجوزها حرام عليك اللي انت بتعمله غلط اتق الله مجرد ان هي جالت كلمة اتق الله طبعا هو كان رجل مؤمن كان فيه بذرة الخير ولكن الشيطان غلب عليه هو المؤمن معصوم لا مش معصوم الصحابة منهم منزنة الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني قد زنيته فطهرني ماعز سيدنا ماعز ثم تاب ورجم حتى تكلم في عرضه بعضهم وتكلم في حقه قال لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته يبقى إذن احنا الموضوع مش بالظاهر الموضوع بأن انت جلبك في ايه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تعود وترجع فقال فقمت من عليها وهي أحب النساء إليه خوفاً منك يا رب فاللهم ان كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرِّج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئاً يسيراً ولكن لا يستطيعون الخروج منها أما الثالث فنسكره بعد جلسة الاستراحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما أقول هذا القول واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وما اقتفى ثم أما بعد فهذا الحديث الجليل فتح لباب التوبة مش معنى أن انت كنت عاقل والديك خلاص الموضوع انتهى لا بعد ما موتهما لابد أن تبرهما تدعو لهما تنفق عليهما صدقة جارية تصل أهل ودي أبيك وأمك أصحابهم تروح لهم. اذا فعلت شيئا مما يغضب الله سبحانه وتعالى فعد وارجع وتب التالت وده حكيته حكاية في عصر الناس يتفننون في اكل اموال الناس بالباطل بيقول يا رب انا كنت عندي شغلينة معينة فاستأجرت اجراء وبعد اليوم ما انتهى انا في الاول النهار اتفاجت مع كل واحد على صاع ونصف من بر وبعد يعني قمح صاع الصاع يعني اربع حفنة ونصف حفنين يعني ست حفنة يشتغل اليوم كله وياخد ست حفنة من القمح يا رب انا اتفاجت معهم اول النهار اخر النهار كل واحد خد حجه وارتضى ومشي إلا واحد. وده شيء طبيعي ممكن تتفج مع واحد على شغلانا. وبعدين يلاجعها صعبة ويلاجعها ان هو تعب يلاجعها خدت يومين بدل يوم. فيجي يقول لك بص احنا اتفاجنا على مية جنيه. لا ما ينفعش. انا عايز مية تقول له يا حبيبي انا اتفاجت على مية. ولو اديته المية انت على حج. لان انت اتفاجته. اذا اديته المية والعشرين ده فضل منك وكرم. لان في اتفاج. فرني الاخر النهار جلق. الصاع ونص بتوعك دول مش ينفعوني. انا عايز اتنين عايز ثلاثة عايز اربعة. قال له لا احنا اتفاجنا يتخدهم يتخدهم. انا مش حاجة اراكل حاجك. قال لا مش عايزهم. انا ماشي وساب ومشي. طبعا ابتعد الرجل سنين. سنين طويلة. ماذا حدث في هذه السنين? اخذ هذا الرجل هذا القمح وبذره في ارض استأجره. فأخرجت وأينعت وأثمرت ثم من هذا القمح اتدخر وسدد إيجارها ثم بعد ذلك بذر القمح الذي نتج فزاد وأخذ يزيد ويزيد حتى كثر الخير واتسعت رقعة الأرض التي يستأجرها لهذا الرجل من إيه؟ من صاع ونصف بعد كده باع القمح الزيادة واشترى له إبلاً وبقرا وغنما كل سنة يبيع ويشتري يبيع ويشتري حتى امتلأ الوادي من البقر والابل والغنم ما شاء الله هذه بركة بعد سنين طويلة رجع الراجل وقال له هل تعلمني تتذكرني قال انت فلان او نعم قال اين حقي <تصفيق> لو انا وانت في هذا الموقف هندي له ايه الصعو نصف والله هم دل حاجة. السنة دي السنة الجاية بعد عشرين سنة. هم حاجة. احنا حنعمل كده. ما قال شي. طب بص يا سيد انت نص واني نص. لا قال شايف الكل الخير اللي قدامك دوت. اه ده بتاعك انت. خده وتوكل على الله. قال له يا رجل حرم عليك انت بتستاذق بيا. هوني يعني قدامك هفية للدرجة دي. قال يا رجل. والله هذا حقك قد ثمرته ونميته لك. فساقه الرجل جميعا ثم انصرف. الله اكبر. رد الحقوق. إلى أهلها فيقول الرجل اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فانزاحت الصخرة وخرجوا من الغار يمشون الله أكبر حنهي وقول نفس السؤال اللي أنا قلته في البداية لو أنا كنت الرابع معهم وحضرتك كنت الرابع معهم ما العمل الذي ترجوه عند الله إيه الحاجة اللي أنت مخبيها؟ محدش يطلع عليها الا ان الاخلاص عزيز عبدالله ابن عمر روي هذا الحديث يقول لو اني اعلم اني خطوت خطوة او ركعت ركعة في الاسلام يتقبلها الله لتمنيت الموت تمنيت ان انا موت بعدها فالاخلاص عزيز الاخلاص عشان تقدي ركعة تكون فيها مخلص لله او تعمل عمل لا ترأي فيه الناس أو ترى فيه حظ النفس والهوى والشيطان فهذا أمر عزيز وصعب جدا جدا جدا بل إن هناك مننا سفهاء يضيعوا هذه الحسنات بالإساءة إلى خلق الله والتعدي على حرمات الله وبأكل أموال الناس فالله يغفر ما كان له أما ما الناس فلا يغفره الله سبحانه وتعالى فسوف تؤد الحقوق يوم القيامة من حسناتك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا حياتنا برضوانه من نيرانه. اللهم انك عفو كريم تحب العفة فاعفو عنا. اللهم عافنا واعفو عنا. وعلى طاعتك اعنا. ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم خذ بأيدينا اليك. اخذ الكرام عليك. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك الا بذنب مغفور. وسعي مشكور. وتجارة لا تبور. برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم ازرع العفة والحياء في قلوبنا. واجعلنا بار اللهم اجعلنا بآبائنا وأمهاتنا اللهم اجعلنا ممن يؤدون الحقوق إلى أصحابها اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم انزل على بلادنا السخاء والرخاء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 سبنی ادم البانی وسبہ نمو مشرقی